والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا ظل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج ن معكم ولا نضيع فيكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدوا وإن قتلتم لنا صرناكم والله يشهد إنهم لكاذبون لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا ومال أمرهم ولهم علام أليم كمثل الشيطان إِن قال للإنسان كفر فلمَّا كفر قال إِنّي بريءٌ منك فلمَّا كفر قال إِنّي بريءٌ منك إن أخاف الله رب العالمين